أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاه أليس في جهنم مثوى للكافرين وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ نُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ سُوءَ الْأَنَابِ ويجزيهم مجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبدا ويخفونك بالذين من دونه وَمَن يُغْلِل اللَّه فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَحْذِر اللَّه فَمَا لَهُ مِنْ مضِلٍ أليس الله بعزيز بانتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بغر هلع كاشفات غره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم يمنوا على مكانتكم إني عام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 وَمَنْ لَنَا فَيَنْمَا يَوْمٌ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حين مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فيمسِكُ الَّتِي قطعَ عليها الموتَ ويرسلُ الآخرينَ إلى أجنِمَ سماهُ إِنَّ في ذلكَ لآياتٍ قومٍ يتفكرونَ أَم مِن دونِ اللهِ شُفَعَةَ قُلْ لَّوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل إِنَّ اللَّهَ شَفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَن يُرِدْ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمْ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 فَإِنَّ عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا فالذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُدُ رِزْقَهُ مَن يَشَاءُ وَيَقْنِي رَبَّنَا وَلَا نَعْقِلُ وَلَا نَعْقِلُ وَلَا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 أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كررت فكون من المحسنين بل قد جاءت كاياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ مُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَىً مِّمْتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّ النَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوُوا بِمَفَازَتِهِمْ لا يمسهم السر ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاريد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ مِنْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنَّ شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِمِينَ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضيات بيمينه سبحانه وتعالى منفخ في الصون فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام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 وقال لهم خزنته الم يَأْتِكُمْ رسل منكم ياتون عليكم آيَاتِ ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حاق وَكَانَتْ كَائِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبت فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده فأورثنا الأرض نتبوه من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامين وترى الملائكة حابين من حول العرش يسبحون بحمل ربهم